بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان نفس سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فاحيا به الارض بعد موتها وتصري في الرياح ايات لقوم تلك آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قُلْ حديث حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها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 بِهِمْ لَهُم عَذَابٌ مِّن رَّجِزٍ أَلِيمٍ اللَّهُ الَّذِي سَخَّ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي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 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاكُمْ بَيْنَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا خَتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ ربك يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كانوا كَانُوا فِيهِ يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعه والذين لا يعلمون إنهم لا منك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاهَدُوا هَنِيئًا أَن يَأْتِيَكُمُ الْبَشِيرُ ۖ وَمَا لَكُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ سَبَقُوكُمْ ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرايت من تخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه, وختم على سمعه وقلبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا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 إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا جتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنه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 وذلكم بأنكم اتخلتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في 118. والتماوات والأرض وهو العزيز الحكيم